أَفَسِحْرٌ هَا أن أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ على سرور مصوفة وزوجناهم بحور النعيم والذين آمنوا واتبعتهم ذر Thank mm -hmm. you. وَأَخْفُ <تصفيق> بَلَنْذَ Mmm. -hmm. فان فرما عن تبني من يوم بكدي كنجي وانا ما وَبِهِ يَا أَيُّهَا الْمَنُون قُلْ تَرَدَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ